سبعة، استمع إلى الجمل ثم ضع الرقم المناسب أمام الجملة التي تسمعها كما في المثال استخدم الانستجرام من الساعة الخامسة إلى الخامسة والربع استخدم التغريدة من الساعة الخامسة والربع إلى السادسة استخدم لينكاديين من الساعة السادسة إلى السادسة والنصف أستخدم اليوتيوب من الساعة الرابعة إلى الرابعة والنصف. أستخدم السناب شات من الساعة السادسة والنصف إلى السابعة. أستخدم الفيسبوك من الساعة الرابعة والنصف إلى الخامسة.